بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات الراية الإسلامية تقدم مفاهيم يجب أن تصحح أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا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 إن الله عليم بما يصنعون ليس العلم بتهرة الحفظ حفظ المتون حفظ الآيات والأحاديث إنما العلم بالفقه الفقه في, في دين الله ومعرفة ما أراد الله وأراد رسوله بثنة التكفير ما يتولى الحكم على الناس بالكفر المتعالمون أو المبتدئون في الطلق أو الزهار أو المتعقدة غير بصيرة غير روي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشعرون منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هذا أمر خطير مرده إلى أهل العلم والفقه في دين الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب عندما يقول العالم قولا لا يوافق أفواءهم ولا يمسي مع بيولاتهم وتوجهاتهم رأسا يطعنون فيه والطعون ممن أسرب الفتنة في أهل العلم لا حد لها في قديم الزمان وحديثه آثار الفتن إن دعاة الفتنة ودعاة البساء لا يبال من دماء المسلم هي رخيصة عليه يسترخصونها فربما سفكوا الدم الحرام متدرعين بأي ذريعة ثم اما تكفيرا لهؤلاء وتبديعا لهؤلاء وتفشيقا لهؤلاء ثم يرتبون على هذا استهلال دماء المسلمين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورضب الله عليه ولعنه وعدنه عذابا عظيما والوسط والحق الحق بل أمة الآن تواجه فيارات كثيرة كلها تجتمع في هذين التيارات فيار التشدد والتنطع والغلوب وهذا أبرز مظاهره تكفيه وفيار الإعراض عن شرع الله ونشر الفساد في الأرض وهذا تمثله فيارات العلمنة فيارات النفاق وما يسمى بالليبرالية وغيرها مفاهي يجب أن تصحح تصح. والخوارج ليس فئاه يختص بزمن تاريخي او بفتره أو بحدث الخوارج وصف لطائفة من الامه فأخذهم الغيرة على غير منها ويقعون في الغلو والتشدد باسم الدين مفاهيم يجب أن تصحح تخيل للبع أن التاريخ حكايات واسمار او احداث ووقائع اشبه بالاساطير كما يتخيله آخرون سفكا للدماء او مدحا للأمراء والوزراء وعدد غير قليل من الناس لا يولي التاريخ عنايه ولا يرى الاستفاده منه في توجيه الحاضر او في صناعه المستقبل لقد كان في قصصهم عذرة لأولي الألفاب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الدعوة إلى الله عز وجل خطاب لما في الإنسان من عقل وخطاب لما في الإنسان من قلب وخطاب لما في الإنسان من جوارح تتحرك وتعمل وتكسب مفاهيم يجب أن تصحى سامح أخاك إذا خلق منه الإصابة بالغلق وتجاث عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قسط واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط من ذا الذي ما سأقف ومن له الحسن فقط مفاهيم, مفاهيم, يجب مفاهيم يجب أن تصحح مفاهيم يجب أن تصحح مجموعة من المحاضرات العلمية والتي ألقيت بجامع الشيخ سليمان الراجحي بحي الجزيرة بمدينة رياض في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من شهر شوال لعام ألف واربع منه من الهجرة النبوية ومع المحاضرة الثانية والتي هي بعنوان التكفير بين الإفراط والتفريط لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم السلطانه وصلي وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أيها الإخوة والأخوات إن متغيرات العصر ومضلات الفتن وتكالب الأعداء وتداعي الأكلة فدعو المسلم الغيور على أمته الناصح لإخوانه لأن يربأ بنفسه أن يكون معولا في يد أعدائه من حيث يدري أو لا يدري ومن تلك الأمور التي من أعظم معاول الهجم في مجتمعات المسلمين التي تناد لها أهل العلم والإيمان والفضل والصلاح والدين والغيرة إلى مقاومتها والتحرير منها كما قد حذر منها السلف رحمهم الله تعالى وبينوا خطرها وعوارها قضية التكفير فليس الأمر فيها بالهين وما هو بالهين على الإطلاق فليس بهين تكفير المسلم لأخيه المسلم والمجازف بالحكم عليه بخروجه من ملة الإسلام وعده من أهل الكفر والشرك والقطع والجزم بأنه خالد مخلد في النار يقول شيخ السامن المتيمي رحمه الله تعالى اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة ويتعلق بها الموالات والمعادات والقتل والعصمة وغير ذلك في دار الدنيا وكان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي وهو حق الله تعالى فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله وعندما تتقرر فطورة التكثير وعظم شأنه وشدة القول فيه فإن ذلك لا يعني تساهل وتنميع القضايا وإغلاق باب الردة عياذا بالله والحكم بالإيمان لمن ظهر كفره بالدليل والبرهان وانشرح صدره بالكفر والضغيان ولكن المقصود بيان خطر المسألة والحذر من الجرأة في اختحان أبوابها حتى قال بعض أهل العلم إنك لو ميت ولم تقل في فرعون شيئا لم يؤاخذك الله تعالى بذلك يوم القيامة ونحن اليوم أيها الإخوة والأخوات ضمن سلسلة تصحيح مفاهيم ومع المحاضرة بعنوان التكفير بين الإفراط والتفريق أمام مرجع من مراجع المسلمين في الفتوى وعلم من أعلامهم يبسط لنا الأمور على ضوء وضحة النهار ألا وهو معالي شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه نترك له الميكروفون ليبسط لنا الأمر فيما يتعلق بقضية التكثير بين الإفراط والتفريق ونشكر له حفظه الله تعالى تقبله الدعوة ومجيئه إلى هذا المكان وإجابة الدعوة في مشاركتنا في هذه السلسلة سلسلة تصحيح المفاهيم فلتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله بما تعملون بصير الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بشير النذير أما بعد فإن الموضوع موضوع له أهميته وهو مشكل قديم ولكنه تجدد في هذا العصر لأسباب كثيرة أهمها قلة العلم والبصيرة وأيضا جريان الهواء في كثير من الناس فإن الهواء خطير جدا هذا الباب هو باب تكفير بين الإفراط والتفريط باب مهم جدا فقد بسطه العلماء رحمهم الله في مؤلفاتهم وفي كتب العقائد على وجه الخصوص فالكفر ضد الإيمان الكفر ضد الإيمان الإيمان هو الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وله خصال كثيرة وشعب متعددة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الألى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكون من قولا باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يجيد بالطاعة وينقص بالمعصر هذا هو الإيمان وقد أمر الله به ورضيه لعباده وأرسل الرسل وأنزل الكتب للدعوه اليه وبيانه كما ان الله سبحانه وتعالى يكره الكفر لعباده ان تكفر فان الله ولي عنكم وان تشكر يغله لكم ولا تجر واجره اجره الله يحب لعباده ان يؤمنوا به ويكره لهم الكفر ما انه غني عن ايمانهم فلا يزيدo ايمانهم وعبادتهم له لا يزيد في ملكه شيئا ولا ينقص كفرهم وشركهم من ملكه شيئا فهو غني عنهم من تكفر فان الله غني عنك ومن تشكر الله لك ان تكفر انتم ومن في الارض جميعا ان الله لا غني عن العالم وإنما أمرهم بالإيمان والطاعة لمصلحتهم ونهاهم عن الشرك والمعصية لدرء المفسدة عنهم والمضرة عنهم والكفر هو الجحود الكهر أنواع منها الجحود جحود الخالق سبحانه وتعالى وإنكار الخالق أو إنكار توحيده وانفراده بالعبادة فالكفر ضد الإيمان وهو أنواع النوع الأول كفر الجحود وهو ما ذكرنا إنكار الخالق وجحود الخالق سبحانه وتعالى ككفر الملاحدة والطبائعيين والدهريين وكفر شرك كما في كهر رباد الأصنام الذين يقرون بالخالق سبحانه وتعالى وبربوبيته ولكنهم يشركون معه غيرهم في العبادة فما عليه غالب الخلق منذ بعث الله آدم عليه السلام فإن أكثر الخليقة عندهم كفر الشرك الشرك بالله عز وجل فهذا كفر الشرك واتخاذ الأندات وشركة مع الله سبحانه وتعالى والثالث كفر النفاق لأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر وهذا أشد شد خطراً لأنه فيه مخادع أهل ولعباده والله جل وعلا أخبر أنه جامع المنافقين والكافرين لجهنم جميعا وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا فالعباد لا يخرجون عن هذا التقسيم إما مؤمنون ظاهرا وباطنا بالله عز وجل وهم الرسل وأتباعهم وإما كافرون ظاهرا وباطنا وهم سائر الكفر والمشركين المعادين للرسل عليه الصلاة والسلام مع أنهم يعترفون بربوبية الله عز وجل وإما منافقون تظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر الكفر الأكبر مخرج من الملة وهذا هو النفاق الاعتقادي ولهذا ذكر الله الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لآمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا الصنف الأول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رجقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ثم ذكر الصنف الثاني وهم الذين كفروا بالله ظاهراً وباطناً فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنوا فتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ثم ذكر الصنف التالث الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وهم المنافقون فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعر في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إلى آخر الآيات في قوله تعالى صم بكم عمل فهم لا يرجعون فقسم العباد إلى هذه الأقسام وهناك كفر يطرأ وهو كفر الردة فقد يكون قد يكون الإنسان مؤمناً بالله ورسوله صدقاً بكتاب الله تبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطرأ عليه طارئ الردة فيرتد عن دين الإسلام بأي نوع من أنواع الربدة لأن يرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام التي ذكرها الله في كتابه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وصنف العلماء فيها صنفات بيّنوها أنواع الربدة ونواقض الإسلام بيّنوها بيانا شافية فهذا المرتد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقتله بعد استثابته قال صلى الله عليه وسلم من بدّل دينه فاقتلوه قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمُمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا هو المرتد الذي كفر بعد إسلامه المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه فهذا تقسيم الناس تقسيم الكفر إما كفر عناد وجهود وإما كفر نفاق وإما كفر ردة والعياذ بالله فالمسلم يخاف على نفسه وعلى دينه وعلى إخوانه من أن يرتد عن دينه ويخرج من دين الإسلام بسبب الفتن التي تحصل وتكفر في آخر الزمان قال صلى الله عليه وسلم بابروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرة ويمسي مؤمناً ويصبح كافرة يبيع دينه بعرض من الدنيا والمسلم لا يأمن على نفسه لا يأمن على نفسه من الردة فقد ارتد قوم كثيرون معهم عقول ومعهم علوم ومعهم إدراك ارتدوا عن دين الإسلام لسبب الفتن والشرور التي تحصل ولهذا خاف الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نفسه من فتنة الشرك بعد الترحيل فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن إن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فخاف على نفسه من عبادة الأصنام لأن المسلم ما دام على قيد الحياة فهو عرّة للفتن وعرضة للردة إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى لا سيما ودعاة الضلال ودعاة الفتنة كثيرون وبيدهم وسائل في وقتنا الحاضر لم تكن موجودة من قبل يدهم وسائل للفتنة والدعوة إلى الشرك وإلى الكفر كثيرة تغزو الناس في بيوتهم وعلى فرشهم بواسطة وسائل الإعلام المنحرفة فالإنسان يخاف على نفسه ويسأل الله الشباب له وليريته لنبني وبني أن نعبد الأسنام له وليريته وإخوانه المسلمين فالكفر قد يكون كفراً أصلياً قد يكون كفر نفاق وقد يكون كفر ردة وهذا أخطر شيء على المسلم كفر الردة ولكن الحكم بالكفر أمر خطير جدا لا يتولاه إلا أهل العلم لا يتولاه إلا أهل العلم وأهل البصيرة الذين يحكمون بموجب أدلة الكتاب والسنة ولا يدخلوا فيه الجهلة ولو كان عندهم غيره وعندهم محبة للدين فلا يجوز لهم أن يدخلوا في هذا الباب من غير بصيرة ومن غير فقه في دين الله فإن التكثير خطر عظيم وإذا قال المسلم لأخيه أكافر يا فاسق يا عدو الله فإذا لم يكن كذلك إذا لم يكن المقول فيه ذلك كذلك فإن هذا يرجع على القائل فإن هذا يرجع على القائل ولا حول ولا قوة إلا بالله فليكثبت الإنسان من هذا الأمر العظيم ولا يدخل فيه إلا على بصيرة وروية لأن لا ينجلق فإن الخوارج إنما ظلوا من هذا الباب لأنهم حكموا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسيما على الخلفاء الراشدين على عثمان وعلي حكموا عليهم بالكفر فما بالك لمن دونهم وإنما أتوا من جهلها مع عبادتهم الشديدة وخوفهم من الله كثرة صلاتهم وصيامهم كلاوتهم للقرآن فإنهم دخلوا هذا المدخل الخطر فظلوا وأظلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم صيامكم إلى صيامهم عبادتكم إلى عبادتهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز خناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتم فاقتلوهم لأن أدركتهم لأقتلنهم لا قتلعات فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم وما هوقعهم في ذلك إلا الجهل والحماس الشديد الذي ليس على بصيره والغيره على دين الله كما يقولون ولكن كل هذا إذا لم يكن على بصيره وعلى علم يكون خطرا على صاحبه فهم اعتجلوا العلماء في وقتهم اعتجلوا علماء الصحابة وصاروا يجتمعون في أمتنة منعزلة ويتدارسون فيما بينهم ظلالهم واكتفوا بفهمهم وتركوا العلماء فحصل عليهم ما حصل من الظلال وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم وإراحة المسلمين من شرهم مع ما من العبادة وما لهم من الخوف من الله وما لهم من تلاوة القرآن كل هذا لا يجدي إذا كان على غير فقه وعلى غير بصيرة إذا كان معه العزال عن أهل العلم وعن أهل البصيرة فإنه يقول بأصحابه إلى هذا المال السيء يقول ابن القيم رحمه الله في وصفهم أي الخوارج ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان عندهم نصوص من الكتاب والسنة لكن فهموها على غير المرات على غير مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب الجهل وعدم الرجوع إلى أهل العلم والبصيرة إلى الراسخين في العلم فآل أمرهم إلى ما آل إليه ولا يزال يخرج منهم في كل وقت من يتبنى هذا المذهب الخطف والحكم في هذا أن من نطق بالشهادتين وتظاهر بالإسلام فإننا نقبل منه ذلك ونفل أمره إلى الله ونعامله معاملة المسلم ما دام لم يظهر منه لم يظهر منه ما يقتضي كفرة وردته عن دين الإسلام قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني بماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله سبحانه وتعالى قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتعون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا وفي بعض الغزوات طلب أسامة بن جيد رضي الله عنهما ورجل من الأنصار طالب كافرا ليقتلاه ف في اثره واسرعوا في طلبه ليقتلوه فلما ادركوه قال لا اله الا الله فامسك عنه الانصار وقتله زيد وقتله أسامة بن زيد بعدما قال لا اله الا الله ظنًّا منه أنه لم يقل لا إله إلا الله إلا لأجل أن يسلم من القتل لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة مع حبه له وحبه لأبيه أنكر عليه أشج الإنكار قال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها يكتقي بها السيف قال صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ماذا تقول للا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فعند ذلك ندم وسامة رضي الله عنه ندامة شديدة وعرف أنه أخطأ فدل على التثبت في الأمر وأن الأصل في المسلم الإسلام ما لم يثبت عليه أنه ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام المعروفة وأشدها الشرك بالله عز وجل ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وغير ذلك من أنواع النواقض التي ذكرها أهل العلم ولخص منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عشرة نواقض ضمنها رسالة مختصرة هي من أهمها وأكثرها وقوعا فإذا حصل ناقض من نواقض الإسلام ولم يكن صاحبها معدورا فإنه يختم عليه بالرد والذي يتولى الحكم عليهم العلماء الربانيون الراسخون في العلم ما يتولى الحكم على الناس بالكهر المتعالمون أو المبتدئون في القلب أو بالجهال أو المتعبدة من غير بصيرة ومن غير روية هذا أمر خطير ومرده إلى أهل العلم والفقه دين الله عز وجل فإذا حصل من أحد ناقض من نواقض الإسلام فإنه حينئذ يبين له ويوضح له هذا الأمر ويستتاب ولا يستعجل في الحكم عليه فقد يكون عنده عذر يمنع من تكتيره والأعذار منها أولا الجهل يكون الإنسان جاهلا أن هذا الأمر ناقض من نواقض الإسلام فيبين له ذلك ويوضح له ثانيا قد يكون مكرها قد يكون فعل هذا مكرها لا مختارا والمكره معذور قال الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان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 ابن ياسر رضي الله عنه أمسكه المشركون وعذبوه وأبوا أن يطلقوه حتى يسب محمدا صلى الله عليه وسلم فأجابهم إلى ما قالوا تكلم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ليتخلص من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما فعل هذا من أجل التخلص منهم لدفع ذكراه فقط فجاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له ما حصل منه فقال له صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله قال إن عادوا فعدوا إن عادوا فعد أنزل الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالمكره معذور قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء إلا أن تتقوا منهم ثقاته ثقاء وهي دفع فقط يجوز للمكره يجوز للمكره ان يتكلم بكلام الكفر من اجل ان يتخلص من الاكراه بشرط ان يكون قلبه مطمئنا ان يكون قلبه مطمئنا بالايمان كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه نزل فيه القرآن ونزل قوله الا ان تتقوا منهم تقاتل ومن الأعذار أن يكون من حصل منه شيء من نواقض الإسلام أن يكون متأولاً أن يكون متأولاً ما تعمد ولكن فهم من الآية من الحديث فهماً خاطئاً فهم فهماً خاطئاً فقال بما قال من الظلال اعتمادا على اعتمادا على فهمه الخاطئ فهذا يوضح له أنه مخطئ وأن فهمه خطأ فإذا تراجع فإنه يقبل منه ذلك يقبل من ذلك فقد حصل أن بعض نفر شربوا الخمر في عهد عمر رضي الله عنه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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم تعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ثم قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الآية نجلت في قوم كانوا يشربون الخمر قبل أن تحرم وماتوا على ذلك كانوا يشربونها في أول الإسلام قبل أن تخرم وماتوا على ذلك فلما نزل تحريمها ندم عليهم أقالبهم وقالوا إن أقوامنا كانوا يشربونها فخافوا عليهم فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات فعذرهم الله سبحانه وتعالى لأنهم شربوها قبل أن تحرم فهم معذورون ليس عليهم في ذلك إذم فهؤلاء النفر شربوها وقالوا إننا مؤمنون ونعمل الصالحات فليس علينا حرج في شربها فشربوها شربوها بعد ما حرمت متأولين هذه الآية على غير تأويلها ظنوا أن المؤمن ليس عليه حرج أن يشربها فشربوها فجاء بهم عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في شأنه فقالوا إن استحلوها كفروا إن استحلوها كفروا وإن لم يستحلوها فإنهم يجلدون يجلدون الحد فلما نوقجوا في ذلك بيّنوا أنهم متأولون للآية وفهموها على غير فهمها فعذروهم بالتأويل ولم يكفروهم وأقاموا عليهم الحد حد الشارب لأنهم مسلمون والمسلم إذا شرب الخمر يجلد ويقام عليه الحد فهل دليل على أن المتأول إذا تأول تأولا غير صحيح فإنه يبين له فإذا اعترف وأقر وتراجع فإنه يقبل منه ذلك أيضاً قد يكون الذي أتى بالناقض من نواقض الإسلام مقلداً لغيره ظن أن فلاناً وفلاناً أو البلد الفلاني أو يعملون هذا الشيء وهم يتظاهرون بالإسلام فهذا الدليل على أن هذا الشيء ليس كفراً فقلدهم فهذا يبين له أن هذا تقليد أعمى تقليد لا يجوز وهم على خطأ ولا يجوز التقليد للمخطي والمخالف فإذا بين له وتراجع يقبل منه ذلك فهذه أعذار يُعذر فيها من ارتكب ناقضاً من نواقف الإسلام ويدرع عنها الحكم بالردة نظراً لعذر ولكن من الذي يتولى هذا هم العلماء ولا يتولاه من هو جاهل ولو كان يحفظ النصوص يحفظ الآيات والأحاديث ما كل من يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث يفهمها على الوجه الصحيح هذا فقه يؤتيه الله من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً والحكمة هي الفقه في دين الله عز وجل ليس العلم بتهرة الحفظ حفظ المتون حفظ الآيات والأحاذيث إنما العلم بالفقه الفقه في دين الله ومعرفة ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم فهم المرجع في هذا الأمر يجب أن يرجع إليهم والناس في التكفير الآن على ثلاثة أصناف طرفان ووسق الطرف الأول المفرطون الغالون المتشددون الذين نحوا من الخوارج السابقين وصاروا يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم بناءً على فهمهم الخاطئ للنصوص فهذا غلو في التكفير وإفراط في التكفير من غير بصيرة ومن غير رجوع إلى أهل العلم كما أن الخوارج من قبل لما لم يرجعوا إلى علماء الصحابة حصل لهم ما حصل من الضلال ومن الفتن فهذا فهذا هذه آفات وآثار الاعتزال عن العلماء والاعتزال عن أخذ العلم من أهله وأخذه من غير أهله يسبب هذا الأمر يسبب هذا الغلو وهذا التشدد وهذا الشر الذي لا يقتصر ضغره على أصحاده بل يتعدى إلى المسلمين الخوارج من هم الخوارج؟ الخوارج هم الذين يخرجون على ولي أمر المسلمين ويشقون عصد طاعة ويفرقون الجماعة وأيضاً يكفرون المسلمين كفرونهم بالكبائر التي دون الشرك كفرونهم بشرب الخامر كفرونهم بأكل الربا كفرونهم بالزنا بالسرقة كفرونهم بهذه الأمور وهي لا تصل إلى حج الكفر وإنما هي يحكم على صاحبها بالفسق ونقصان الإيمان يحكم على صاحبها بالفسق ونقصان الإيمان ويقام عليه الحد إذا كان هناك حد حد السرقة حد شرب الخمر وحد الزنا يقام عليه الحد القصاص النفس بالنفس وهو مسلم لو لم يكن مسلماً لم يقام عليه الحد الحد لا يقام على الكافر يقتل يكفره إنما تقام الحدود على العصاة من المسلمين فأصحاب الكبائل التي دون الشرك لا يختم عليهم بالكفر إنما هذا فعل الخوارج الذين يحكمون بالكفر على من ارتكب كبيرة من كبائل الجنوب دون الشرك ولذلك استحلوا دماء المسلمين وصاروا يقتلون المسلمين ولا يقتلون الكفار كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان ما عرف أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا وإنما الخوارج في نحور المسلمين يقاتلون المسلمين ويقتلونهم في كل عصر ولا حول ولا قوة إلا بالله هؤلاء هم الخوارج الذين يشقون عصر الطاعة ويفرقون الجماعة ويخرجون على ولي أمر المسلمين ويستحلون دماء المسلمين لأنهم حكموا عليهم بالكفر بارتكابهم بعض التبائر التي دون الشرك وذلك لجهلهم بدين الله عز وجل وأخذهم بأدلة لم يرجعوا فيها إلى ما يفسرها ويبينها من الأدلة الأخرى فإن كتاب الله فيه المحكم وفيه المتشابه هو الذي عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم الذي يفسره ويوضحه ويبينه يأخذون طرفاً من النصوص ويتركون الطرف الآخر أما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربهم آمنا بالمحكم وبالمتشابه لأنه كل من عند الله فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به فآيات الوعيد تقابلها آيات الوعب تقابلها آيات الوعب في القرآن الكريم آيات المغفرة والتوبة آيات, ال... آيات الحدود التي تقام على أصحاب الكبائل التي دون الشرك يقابل هذا بهذا ويفسر هذا بهذا ولا يُخَلُ طرف دون طرف هذا هو الطرف الأول في التكفير وهم الخوارج ومن سار على طريقتهم لتكفير المسلمين والخروج على ولاة الأمور وشق عص الطاعة وتفريق جماعة المسلمين كفى الله شرهم ووقانا من خطرهم ونسأله أن يهديهم فأسأله أن يهديهم ويردهم إلى الصواب لكن هذا مما يعطي المسلمين البصيرة في أمر الخوارج والحذر منهم وأن لا يفقوا بهم وأن لا يتركوا أولادهم فريسة لهم يغيرون أفكارهم ويملؤون أدميرتهم من الشبهات التي ظل بها من كان قبلهم فهذا يعطي المسلمين درساً نحو الخوارث وهم لم ينقطعوا إنما يخرجون في كل زمان وهذا الفكر باقي يتوارثه أهل الظلال فعلينا أن نحذر منهم وأن نحذر منهم وأن نضبط أنفسنا وأولادنا وأن نهتم بقراءة كتب العقائد الصحيحة التي فيها التحذير من هذه الفرق الظالة المنحرفة فالعلماء لم يقصروا ذكروا هذا في كتب العقائد التي تدرس في المعاهد والكليات والمدارس تدرس في المساجد من أجل أن المسلمون في دين الله ويحذروا من هذا الفكر السيء الذي يحمله أهل الضلال ومن ورائهم الكفار يأزدونهم ويدفعونهم ويشجعونهم ليضربوا بهم المسلمين فعلينا أن نحذر من هذا الصنف من الناس وهو موجود ومتكرر ويتجدد في كل وقت فعلينا أن نحذر من هذا الفكر ومن أصحابه الطرف الثاني الطرف المتساهل الذي لا يرى أن أحدا يكفر وأن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو فعل ما فعل لو دعا غير الله لو كفر بالله لو ذبح لغير الله لو فعل أي فعل يقولون لا يكفر وهو يقول لا إله إلا الله سبحان الله من قال لا إله إلا الله لا يكفر إلى فعل النواقض لا إله إلا الله لا بد أن يعمل بمكتباها يعرف معناها ويعمل بمكتباها فإذا كان يقولها بلسانه ويخالفها بأفعاله ومعتقداته وأفكاره فإنه يكفر وإن كان يقول لا إله إلا الله لأنه ناقضها باعتقاده وأقواله وأفعاله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن من قال لا إله إلا الله فإنه يحرم دمه وماله قال إلا بحقها إلا بحق لا إله إلا الله وهو أن يلتجم بها ويعمل بها ويتجنب ما يناقضها فيها من العقائد والأقوال والأفعال الكثيرة فليس كل من قال لا إله إلا الله يكون مسلما يحكم بالسمرار على الإسلام إلا إذا تجنب هذه النواقض وابتعد عنها هناك من يقول لا لا يحكم على أحد بالكفر مادام يعتقد بقلبه ويقول لا إله إلا الله ولو ذبح لغير الله ولو دعا غير الله ولو استغاث بالأموات والمقبورين ولو فعل ما فعل فإنه مسلم هذا تفريق والعياذ بالله هذا تفريق وإلغاء للنصوص فكما أن الخوارج أخذوا بطرف من النصوص هؤلاء يأخذوا بطرف آخر من النصوص فهم سوا لم يأخذوا النصوص كلها ويفشروا بعضها ببعض ويردوا بعضها إلى بعض وهؤلاء هم المرجئة هؤلاء هم المرجئة الذين, لا الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة هذا مبدأهم ومذهبهم يقولون الإيمان هو, هو اعتقاد القلب بعضهم يقول الإيمان هو اعتقاد القلب ولو لم ينطق بلسانه. وبعضهم يقول الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه وبعضهم يقول الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان ولو لم يعمل بجوارحه كل هذه أقوال إرجائية ظالمة وهي طرف التفريض والإهمال فهم على طرف نقيض مع الخوارج ومثلهم الآن الجهال من الصحفيين والكتاب الذين أخذوا هذا المذهب مذهب الأرجاء وصاروا ينادون لأن يكفر أحد وأن لا يختم بالرد على أحد وأنه يكفي التسمي من الإسلام ولو فعل ما فعل مما يناقض الإسلام ويخالف الإسلام يقول الله يختم عليه بالكفر وهذا تفريط ظاهر ولا حول ولا قوة إلا بالله وظلال مبين أما الوسط فهم أهل السنة والجماعة الذين تبرأوا من مذهب الخوارج وتبرأوا من مذهب المرجئة ومن سلك سبيلهم توسطوا في الأمر فقالوا من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام وليس له عذر من الأعدار السابقة فإنه يحكم عليه بالردة وإن كان يقول لا إله إلا الله وإن كان يصوم ويصلي ويحج ما دام النه عنده اعتقاد باطل أو عنده أفعال مكفرة وليس له عذر من الأعذار التي تدرى عنه الكفر فإنه يحكم بكفره وردته وذلك جمعا بين النصوص بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد بين النصوص التي تمسك بها الخوارج والنصوص التي تمسك بها المرجئة فأهل السنة والجماعة يقولون من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام وليس له عذر بين له ووضح له فأصر ولم يقبل التوجيه لأنه يحكم عليه بالرد ولو كان يقول لا إله إلا الله ولو كان يصوم ويصلي لأنه ناقض ذلك بأفعاله واعتقاده وأقواله أما من لم يرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام لكنه ارتكب كبيرا من كبائر الزنوب التي دون الشرك كالزنا والسريطة وترب الخمر وقد في المحصنات وغير ذلك من الكبائر فهذا لا يحكم بأنه مؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجع ولا يحكم بأنه كافر خالص كما تقوله الخوارك وإن يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته فيسمونه مؤمنا ناقص الإيمان فيعطونه مطلق الإيمان ولا يعطونه الإيمان المطلق الإيمان الكامل هو الإيمان المطلق وأما مطلق être الإيمان هو الإيمان الناقص الذي لم يصل صاحبه إلى حد الكهر فيختم عليه بالفسر وعلى أنه ناقص الإيمان لكن لا يخكمون عليه بالبدة كما تقوله الخوارب ولا يحكمون له بتمال الإيمان كما تقوله المرجع وإنما يقولون الإيمان قول بالنسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ينقص بالمعصية لا كما تقوله المرجع إنه لا ينقص ولا يزول الإيمان بالكبيرة التي دون الشرك كما تقوله الخوارج فهذا أمر هذا أمر خطير جدا وهو مسألة التكثير بين الإفراط والتفريض والواجب لزوم منهج أهل السنة والجماعة وهو المنهج الوسط الذي جاء به الكتاب والسنة ولكن هذا لا يحصل إلا بالتعلم على أهل العلم الراسخين ودراسة كتب أهل السنة والجماعة والابتعاد عن الكتابات وعن المؤلفات الظالة التي ألفها أهل الظلال أو ألفها أهل الجهل والمتعالمون نبتعد عن هذا كله ونأخذ بوسائل العلم النافع والعمل الصالح وفق الله الجميع بصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع شكر الله بفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الله ورعاه هذا البيان والبسط الواقع لهذه القضية العظيمة التي يحتاجها كل مسلم أراد النصحى بنفسه لتعلقها بأهم أمور الدين يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبالجملة فيجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله فإن إخراج رجل من الإسلام من أعظم أمور الدين ونظه له بالمقابل بالتساهل في هذا الأمر كما بيّن فضيل الشيخ قبل قليل حفظه الله تعالى ضردتنا أسئلة كثيرة في الباب نفس الذي تطلق إليه فضيل الشيخ وهناك مسائل أخرى تتعلق بأمور من مختلفة عن موضوع المحاضرة فسنقدم ما يتعلق بأمر المحاضرة ومن لم يسمع سؤاله فسيكون هذا خاضع لضرف الشيخ والوقت المسموح به لنا في منتبل الشيخ وايضا الأمر الآخر يتعلق بتشابه الأسئلة فمن لم يرى سؤاله فقد يكون لهذا او هذا حفظ الله جميع ورعاكم وشفر الله لكم حضوركم في ذلك السؤال الأول يقول فضيل الشيخ قلتم حفظكم الله أن من موانع التكثير الإكراح فما هو حد الإكراح الذي يعدى به الشخص حد الإكراح أن يهدف بالقتل أو بالضرب أو بانتهاك فرمته ولا يمكنه التخلص من ذلك إلا ب إعطائه طلبوا يتخلص بالإكراح مع إنكار هذا بقلبه قلبه واطمعنان قلبه بالإيمان هل هو الإكرام؟ نعم سأل عليكم يقول هذا السائل هل يزم العالم إذا تبين له كفر المعيم الإخبار بذلك ليحذر منه وما حدود المصلحة في ذلك؟ إذا كان هذا الذي حكم بمدته لهشان في الناس والناس مغطرون به وهو يدعو إلى مذهبه يجب يحذر منه ولا يسكت عنه أما إذا كان شره مقتصراً على نفسه ولا ينشر شره فهذا يناصع يناصع ويترك مدام أنه مقتصر على نفسه ولا ليس على الناس خطر من شره فهذا يناصع يكثف معه النصيح أعل الله أن يهديه ويكون هذا سراً كن هذا سراً بينه وبين الناصر نعم صلى الله عليكم. يقول هذا السائل ما جوابكم عمن يقول لماذا لا يعذر الحوارج بالجهل والتأويل كما عذرنا من التكبى ناقضا من نواقب الأسلام بنفس هذا العذر لأنهم جردوا السلوط وقاتلوا المسلمين أما لو أنهم سكتوا واقتصروا على أنفسهم واقتنعوا بفكرهم ولم يقاتل المسلمين فإنهم يتركوه ولهذا من اعتنق مذهب الحوارج ولم يظهر منه شيء ولم يقاتل لا يترك لأنه اقتصر شره على نفسه الله إليكم ما تقولون حبيبكم الله بمن يقول وهذا مما يسمع من بعض الدعاة الذين يتصدرون في هذه الأوقات بعض الشبكات غيرها من يقول أن حكام الدول الإسلامية كلهم ظالمون بد أن يغيروا ألا لا دخلنا في تغيير الحكام الذي يترتب عليه سفق دمى واختلال أمن وضرر بالمسلمين هذا لا يجوز يقارن بين المصالح والمفاسد ودرع المفاسد مقدم على جلب المصالح نعم عليكم. من أصعب المسائل فضل الشيخ المشكلة عند الشباب الضعب الشباب نسأل تحكيم القوانين الوضعية فنجد التوضيح فيها حفظكم الله تعالى أنا وضحه العلماء وأقرب شيء تفسير بن كثير رحمه الله يقول الذي يحكم بغير ما عنجل الله إن كان يرى أنه أحسن من كتاب الله وأن حكمه أحسن من حكم الله أو أن حكم غير الله مساول لحكم الله وأنه مخير إن شاء حكم بما الله حكم بغيره على التخيير هذا يحكم بكفره بلا شك هذا كاغن بالإجمع أما إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الحق وأن القانون باطل ولكنه يحكم به لهوى في نفسه أو طمع يناله فهذا ظالم وفاسق لكن لا يحكم بكفره لأنه يعتقد أن حكم الله هو الواجب وأن حكم غيره باطل ولكنه فعل هذا إما لتحصيل وظيفة وإما لطمع من المطامع وهو عقيدته باقية عقيدته في كتاب الله وأنه هو الحق وأنه هو الواجب الحكم به عقيدته باقية فهذا يفسأ ولا يرزيحكم الكفر لأن هذا كفر عملي نعم بسم الله عليكم كل حكم لبس لباس النصارى واليهود الخاص بهم فتعليق الصليب ونحوه تعليق الصليب لا يجوز للمشعار الكفر أما لباس النصارى الخاص بعبادتهم ومظاهرهم هذا لا يجوز أما لباسهم العادي الذي يلبسونه للعادة لا للعبادة ولا لمظاهرهم في كنايسهم ليس له علاقة بدينهم وإنما هو من باب العادات فهذا أمره سهل يكون قد يكون فيه تشبه قد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أما تعليق الصريق أو لبس اللباس الخاص بكنايسهم أو مظاهر دينهم فهذا لا يجوز للمسلم نعم صلى الله عليه يقول هذا السائل من عمل عملا. مما قرره العلماء أنه ناقص بالنواقب الإسلام وهو مقر لأنه مرتكب لكبيرة من كبائل الجنوب وأنه مخطئ في ذلك هل يكفر؟ هذا لا يكفر كما سبق أنه إذا فعل هذا متأولا أو جاهلا أو مفرها أو مقلدا لغيره لا يكفر لكن يختم بفسقه وأنه فاسق ناقص الإيمان نعم إن شاء الله عليكم يقول هذا السائل الشيخ الله نلاحظنا كثيرا ممن يسلم في البلاد الغربية ويسكنون هناك كثيرا منهم يرتدون عن الإسلام بعد مدة وخاصة النساء فما توجيهكم في هذه القضية جزيلا الله خيرا علما بأن السائل يبدو الذي كتب هذا السؤال قد أسلم وهو من الغرب نعم هو المسلم على خطر سواء كان في الغرب أو في الشرق المسلم على خطر من الأعداء ومن دعاية الضلال فعليه أن يتمس دينه وأن يتعلم أمور دينه وأن يصبح صبر لابد من الصبر لأنه قد يتعرض لأذى يتعرض لمضايقات يتعرض <تصفيق> لأطماع ورغبات لابد من الصبر على الدين يصبر على هذا ومن لا صبر له فإنه لا يثبت على الدين من ليس عنده صبر لا يثبط على الفتن وعلى الشرور التي تحدث فلا بد من الصبر ولا بد من الثبات ولا بد من الثبات على ذلك نعم صلى الله عليك يقول هذا السائل ظهر عندنا جماعه يقولون سائل في مكان اخر غير البلاد يقول ان العمل شرط صحه الإيمان وليس بركن ويطلقون علينا نحن من يقول أن العمل رفض الإيمان خوالج فما حكم قولهم هذا هذا قول المرجع يقولوا أن العمل شرق لإعتمال الوحدة أو المستحق هذا قول المرجع الذين يرون أن العمل ليس من الإيمان وإنما هو شيء خارج عن الإيمان شيء خارج عنه والإيمان بالقلب يقولون هذا قول الخوالج الإيمان العمل من وليس شرقاً للإيمان فقط ليس شرقاً فقط وإنما هو من الإيمان إنما هو من الإيمان من حقيقة الإيمان ليس شرقاً فمن فقد العمل فهو إما أنه ناقص الإيمان وإما أنه ليس عنده إيمان أصل إذا ترك العمل نهائياً ولم يعمل شيئاً أبداً من غير عذر وهو متمكن من العمل هذا ليس بمؤمن وأما من ترك بعض العمل فهذا ينظر قد يكون ناقص الإيمان وقد يكون ليس عنده إيمان من ترك الصلاة الصلاة عمل من تركها فقد كبر بنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكبري والشرك ترك الصلاة فهناك أعمال إذا تركها الإنسان يكفر وهناك أعمال إذا تركها قد يغفر وقد لا يغفر ويحتاج هذا إلى تفاصيل وإلى تثبت في هذا الأمر المهم أن العمل من الإيمان داخل في حقيقة الإيمان وليس هو شرط لأن الشرط يكون خارج عن المشروع. والعمل ليس خارج عن الإيمان بل هو داخل فيه لكن هذا من قلة فقههم ومن قلة فهمهم لدين الله عز وجل نعم حسن الله إليك هذا السائل <تصفيق> إننا نحبكم في الله رضي الشيخ ماذا نقول عن الذين يستهزئون في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من حلق اللحة وفغير الإزار وفقصير الإزار ومن يطبقها جزاكم الله خيرا <تصفيق> الذي يستهزئ بسنة الرسول <تصفيق> عليه الصلاة والسلام وهو هذا من أنواع الردة والعيال هذا من نواقض الإسلام ذلك بأنهم ترهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله فالذي يكره سنة الرسول أو يستهدي بها من نواقض الإسلام نسأل الله العالم هذا سعلي يقول ما حكم تكفير الرافضة وهل يكفر الرافضي بعينه نحن نقول من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام لأن دعا غير الله أو دبح لغير الله أو استغاث بالأموات أو ذلك من أنواع الشرك فإنه كافر من أي الطوائف من أي الطوائف كان فالأمر يتعلق بالتوحيد والإيمان والكفر فمن فعل الكفر فهو كافر إلا إذا كان معذورا للأعذار السابقة من أي طائفة كان نعم يقول هذا السائل هل من أنواع الكفر ما يسمى بكفر الشك نعم نعم ذكر العلماء أن الردة تحصل إما باعتقاد إما بقول وإما بفعل وإما باعتقاد وإما بشك فإذا شك في شيء من القرآن أو شيء من السنة إن صحيح أو ما هو صحيح هل هو يوافق الواقع يوافق العلم الحديث أو يقال العلم الحديث إذا تشكت في كلام الله وكلام رسوله هل هو صحيح أو ما هو صحيح هذه ردة عن دين الإسلام نعم الله إليك تقول هذا من السائل القاعدة التي هي من لم يكفر الكافر فهو كافر هل هي الكافر الأصلي فقط أن في المسلم المرتد كذلك حيث مثلا أن بعض العلماء تكفر من ترك فردا من واحدا من الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها نعم بذلك؟ من لم يكفر الكافر راضيا بفعله ويرى ما فعله ليس بكفر يقول إن الذبح للأموات أو دعاء الأضرحة أو غير ذلك هذا ليس بكفر فهو كافر مثلهم لأنه أقرهم على ذلك ووافقهم عليه واعتبره غير كفر فيأخذ حكمهم والعياب بله ولو كان هو في نفسه لا يعمل هذا الشيء لكن إذا قال أنه ليس بكفر فإنه يكون كافراً لأنه رضي به وزكاه واعتبره صحيحاً نعم إن شاء الله عليك يقول هذا سائل واحد أخذ مال من نصراني من دون علمه وتاب بعد ذلك ولم يجد النصراني مرة أخرى فماذا يفعل لا يجوز أخذ مال المسلم ولا أخذ مال الكافر إلا بالجهاد في سبيل الله والغنيمة في القتال ما عدا ذلك فلا يجوز أخذ أخذ الناس للكفار ولا المسلمين إلا الكفار في القتال والمغانم التي تُوخَد الجهاز بسبيل الله أما الخيانة والغدر والسرقة هذا لا, لا, لا يجوز لا مع المسلم ولا مع الكابر وإذا سرق المسلم أو أخذ مال الكابر فإنه يكون سبة للإسلام ويكون منقبة على الإسلام فالمسلم أمين لا يخون ولا يغدر ولا يسرق ولا يخون أحدا هذا هو المسلم يمثل الإسلام تنفيلا صحيحا ودى النسبة لما حصل أخطى هذا الشخص أخطى حيث أخذ مال الغير بغير حق وإذا بحث عنه ولم يجده فإنه يتخلص منه لأن يضعه في مشروع من المشاريع أو يعطيه لمحتاج من المحتاجين ويتخلص منه نعم الله إليك هذه أسرة ممن يتابع هذه المحاضرة عبر الإنترنت وعبر الشبكة وفي سؤال سبق قبل قديم الشيخ وجاء ما وهذا السائل من البحرين يقول يوجد معنا في العمل بعض المنتصدين لمذهب الشيعة يوجد معنا في العمل هذا السؤال من البحرين الشيخ يقول بعض المنتسبين لمرهاب الشيعة فهل يجوز السلام عليهم وصافحتهم وهل يجوز إجابة دعوتهم ونحو ذلك أما السلام عليهم فلا تبدأهم بالسلام إذا سلموا عليك فرد عليهم السلام وأما إجابة دعوتهم إذا لم يكن فيها منكر وإنما هو طعام حلال فلذا سأنتجيبهم وأن تأكل من طعامهم إذا كان هواكه أو طعام حبوب أو ثماء تأكل من طعامه نعم أما الزبايح هل تأكل منه إذا ذبحوا هل تأكل منه نعم يقول هذا السائل حينما ننصح الشباب بالتحذير من القوارج يسمعون ويتقبلون ولكن حينما تذكر لهم بعض الأشخاص البارزين من من يتسبون مثل هذا نجدهم يترددون في الأخذ والاستمرار في التجارب معنا فما نصيحتكم وما الطريق للتوصيل العلمي لإنتهارنا المسألة ما هي مسألة أشخاص إنما المسألة مسألة مذهب فنحن نحذر من مذهب الخوارج ونذكر شبههم وننقضها ونجيب عنها أما الأشخاص فهؤلاء يدعون ويناصحون لعلهم يقبلون النصيحة فإذا لم يقبلوا فإنهم يسركون وينبدون ويعرض عنه نعم ويكون أمرهم إلى ولي الأمر صلى الله عليك. هذا السائل يقول غير هذه البلاد يقول يجل في بلادنا من الخوارج وهم يعملون فسادا يقول ممن يجل في بلادنا من الخوارج من يعيثون فسادا وقد قتلوا المصلين هذه السنة في, في, التو... في التراويح في صلاة التراويح من أهل التوحيد في رمضان في آخر هذا الشهر فهل يجوز قتل هؤلاء وملحقهم في التعامل معهم نعم هذا ما ماذا بالخوائد إنهم يقصلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأمثال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قتلهم الذي يتولى قتلهم هو الولاية ولي الأمر أما أفاد الناس لا لأن هذا يلزم منه الفوضى فإذا قتلتموهم قتلوكم وقتلوا أولادكم وهاجموكم يلزم من هذا الفوضى وسك الدماء إنما هذا يرجع لولي الأمر إذا كان هناك ولي أمر ينفسد الحدود ويجري العقوبات يرفع الأمر إليه وأما إذا لم يوجد ولي الأمر فلا يجوز لأحد أنه هو الذي ينفسد وهو الذي يقتل لأن هذا يلزم منه الفوضى نعم. من الأسل أيضا الذي جاءت عبر الشبكة يقول شيخنا بارك الله فيك هل يجوز للمبتد في طلب العلم أن يحكم على من وقع في الكفر المعلوم من الدين بالضرورة مثلا الحكم على ساب الرب الكفر بعينه إذا تلفظ بها نعم هو من سب الله أو سب الرسول أو ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يحكم عليه لموجب ما فعل لكن إذا كان له عذر من الأعذار فإنه يناصح ويبين له أو عنده شبهة فإنه يبين له خطأه وظلاله فإن قذل فالحمد لله وإن لم يقبل قامت عليه الفجة وبرية ذمة المناصح نعم سأل الله ليك هذا السأل فضي الشيخ عزكم الله هل الأصل مع الكفار الحرب أو السلم وهل يقاتل الكافر لكفره أو لخرابته لحر... لحر... لحر... لحر... هذه مسألة في الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله عندما يكون تحت راية مسلمة ينفلها ولي أمر المسلمين لا بد أن يكون هذا من صلاحيات ولي أمر المسلمين وهو من السياسة الشرعية التي تتبع ولي الأمر من المسلمين هذا هو الجهاد في سبيل الله والكافر إذا كان كفره قاصرا على نفسه ولا يتعدى إلى غيره ولا يقتل لذلك لا يقتل الشيخ الهريم ولا تقتل المرأة الكافرة ولا يقتل الصغير ولا يقتل الراهب في صومعته لأن هؤلاء كفرهم قاصر عليهم لا يتعدى أما إذا كان الكافر يدعو إلى الكفر ويصد عن سبيل الله ويحارب الإسلام فإنه يجب قتاله نعم بسم الله عليكم وفي سؤال قريب من هذا يقول على السعر كيف يكون الجواب أو الرد على من يقول أنا أذهب للجهاد هنا أو هناك من أجل لأنهم يجاهدون على المنهج الصحيح لا في هذا إلا براية مسلمة تحت ولي أمر المسلمين وإلا هذا من الفوضى وليس من الجهاد وهذا يحصل به من الضرر على المسلمين أكثر مما يحضر من المصالح تحصل الفوضى سفك الدماء ولا يتحقق من ورائه مصلحة بل مضر لعل هذا يكون السؤال قبل الأخير يقول السائل من فعل الشرك مثل أن يدعو غير الله الشفاء بمريضة هل نقول أنه مشرف أو نقول فعله شرك مع أنه يقول لا إله إلى الله ويصوم ويحج إذا كان ليس له عذر في دفع الشرك عنه هو مشرف أما إذا كان جاهلا أو مقلدا أو عنده تأويل ظنه صحيحا هذا يبين له أين صر؟ إنه يختم عليه بالشكل لأنه زال عذره نعم. هذا سأل يقول شخص وقع في بعض كبائر في المحصنات والزنا وغيره ولهذا الله فما الطريقة للتخلص من هذه الكبائر وفقكم الله وسدد خطاكم هذا الذي حصل منه كبائر إن كانت هذه الكبائر خاصة به كشرب الخمر والسرطة وغير ذلك فهذا يتوب إلى الله فيما بينه وبين الله ويرد المظالم إلى أصحابها إذا كان ظلم أحدا أو أخذ ماله يرد عليه مال أما إذا كان هذا يتعلق بحد من حدود الله هذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية وإلى ولي الأمر لكنه إذا ستر نفسه إذا ستر نفسه وليس عنده حقوق للناس وستر نفسه وتاب إلى الله هذا يكفي والستر مطلوب يتوب إلى الله بما بينه وبين الله ويحسن العمل ويكثر من الأعمال الصالحة والله يتوب على من ته جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحياتي إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد التوحيد.net والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته